سابقاً في نهاية العالم وما بعدها وتبدأ السوء من بداية الذهاب إلى جهنم فعول فعول فعول فعول تقوم الملائك الكرام بعملية الدع. وهذا النوع خلقت منه الجن في السابق فهذه الخصومة هي جحيم فوق الجحيم الأصلي وهذا أشد أنواع العذاب لماذا؟ لذلك هم متقاربين تقريبا بالترددات الفيزيائية النوع الآخر من العذاب هو السجر أما الخلود في جهنم فنوعان أما الذين رضي الله عنهم فسيكونون أيضا خالدين في درجات الجنة التالية قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما هذا واضح في أواخر سورة الرحمن قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان بعد أن ذكر المواصفات قال ومن دونهما جنتان فجنتان علويتان فردوس وعدن وجنتين سفليتين الخلد والمأوى والمقارنة موضحة بين هذه الجنات الأربعة في أواخر سورة الرحمن الجنتين العلويتين فردوس وعدن زواتا أفنان أي فيهما أشجار وعصان الجنتين السفليتين الخلد والمأوى ربما لا يوجد فيها أشجار فقال تعالى مدهمتان الجنتان العلويتان فيهما عينان تجريان إذا الماء زائد ويجري الجنتان السفليتين الماء فقط داخل النبع ولا يجري فقالت على فيهما عينان نضاختان الجنتين العلويتين فيهما من كل أنواع الفواكه ولا يوجد نوع ناقص فقالت على فيهما من كل فاكهة زوجان تحت لم يقل من كل فقال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان الجنتين العلويتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان الجنتين السفليتين عبارة المد من السجاد فقط فقال تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان لأن الجنتين السفليتين فيها خيام فقط فقال تعالى حور مقصورات في الخيام ومن أجل المزيد من الإضاح سوف نعطي فكرة عن كل جنة على حدة أدنى أنواع الجنات هي جنة المأوى لأنها عند سدرة المنتهى عند نهاية السماوات فقال تعالى في سورة النجم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقال أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى إذن هي مجموعة من الجنات الجنة التي تليها في العلو هي جنة الخلد وقد وردت مرة واحدة في القرآن الكريم لكن بصيغة المفرد ولم تأتي بصيغة الجماع قال تعالى جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين الجنتان العلويتان هما عدن والفردوس جنات عدن جاءت بصيغة الجمع قال تعالى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لماذا قال من تحتها الأنهار وما هو الفرق بين من تحتها الأنهار وبين تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أن النبع موجود بتلك الجنة أما حينما يقول تجري تحتها الأنهار أي أن النبع ليس في تلك الجنة لكن الماء يمر مرورا من تلك الجنة وقد وردت تحتها الأنهار مرة واحدة فقط في سورة التوبة وللمزيد من المواصفات عن جنات عدن في هذه الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ما هو السندس والاستبرق السندس هو القماش الرقيق أما الاستبرق فهو اللباس السميك الجنة الثانية من الجنتين العلويتين هي جنة الفردوس قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث بما معناه إذا سألتموا الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة حتى يحصل المؤمن على هذه الجنة عليه أن يحقق ستة شروط نجدها واردة في بداية سورة المؤمنون قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى أن يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرسون الفردوس هم فيها خالدون ذكرنا الجنات الأربعة التي تخص عامة المؤمنين بقي لدينا ثلاث مراتب خاصة لها خصوصية إلى أشخاص مخصصين ومحددين من عباد الله أول هذه المراتب التي لها خصوصية هي الغرفة حتى يحصل المؤمن على الغرفة عليه أن يحقق 21 شرط 10 شروط لكي يكون من المتقين زائد 11 شرطا ليكون إماماً للمتقين فمن يدخل الغرفة يجب أن يصل إلى مرتبة إمام المتقين ما هي الشروط العشرة التي وردت في سورة الأنعام لكي يكون من المتقين هي يتقي عذاب الله؟ سنذكر بعضا منها قال تعالى في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً إلى أن يقول بعد العشر صفات ذلكم مصاكم به لعلكم تتقون هنا يصبح متقي عليه أن يحقق أحد عشر شرطاً إضافياً وردت في سورة الفرقان تبدأ الآيات الكريمة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا يصدر منه إلا كلام سلام لا يشتم أحداً إلى أن تقول آيات وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا لم يعطي أي مواصفات لهذه الغرفة لأنه قال حسنة مستقراً ومقاماً في البلاغة العربية عدم الذكر والإفصاح عن الذكر أبلغ من الذكر فقالت على حسنة مستقراً ومقاماً تاركا للإنسان أن يفكر وأن يتخيل أفضل أفضل أفضل ما يمكن من مراتب النعيم المرتبة الثانية من المراتب التي لها خصوصية خاصة هي جنات النعيم سيدخلها صنفين فقط من عباد الله أولهم المقربون قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم لماذا لها خصوصية؟ لأنهم سلة من الأولين وقليل من الآخرين ومثال على المقربين عيسى عليه السلام تقول أيها الكريمه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين والصنف الثاني الذي سيدخل هذه الجنة من بين عباد الله هم عباد الله المخلصين قال تعالى في سورة الصافات بعد الآية 40 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم مثال على عباد الله المخلصين يوسف عليه السلام قال تعالى في سورة يوسف عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين إذن جنة النعيم لأشخاص محددين من عباد الله لذلك هي لها خصوصية خاصة فلم نعددها من بين الجنات الأربعة بقي أعلى أعلى أعلى المراتب ذات الخصوصية الخاصة جدا جدا جدا هو المقام المحمود وهو لشخص واحد فقط من بين كل مخلوقات الله هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تقول الآية الكريمة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعسى من الله توكيدية وليست احتمالية لذلك ندعو في نهاية كل أزان لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده إنه لا يخلف المعاد بعد كل هذه العطاءات الإلهية الغير محدودة وكل هذه المغريات فإن الإنسان غير العاقل فقط هو الذي يضيع كل هذه العطاءات مقابل مغريات بسيطة يعيشها في حياة دنيا